فهي الزاد وعليها بعد الله المعول والاعتماد. فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون. حجج بيت الله الحرام. لقد من الله عليكم بأداء هذا النسك المبارك. فوقفتم بعرفة وابتتم بالمدلفة ورميتم الجمار ونحرتم الهدي وتطوفتم بالبيت العتيق وعثتم ليالي وأياما تنهلون من مورد العمل الصالح والنسك المشروع فهنيئا لكم, الهد... فهنيئ لكم, فهنيئ لكم هذا الأداء وهنيئا لكم حضور تلك العرصات المباركة إنها لنعمة تستدعي الشكر للمنعم المتمثل في الاكثار من ذكره والتوجه إليه بالدعاء وحده لا شريك له عملا بقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هكذا أمر الله بذكره عند انقضاء المناسك لأن أهل الجاهلية الأولى كانوا يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم أرشد سبحانه إلى دعائه في هذه الآية بعد كثرة ذكره لأنه مظنة الإجابة كما أنه سبحانه ذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أمر آخرته فقال جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق وسبب هذا الذم وسبب هذا الذم ما كان يفعله بعض أهل الجاهلية من الأعراب حينما, حينما يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث. وعام ولاد حسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا فأنزل الله هذه الآية ثم يمدح الله بعد ذلك من جمع بين أمري الدنيا والآخرة فيقول ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذه الدعوة جمعت كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فشملت هذه الدعوة العافيه والرزق الواسع والعلم النافع والعمل الصالح والثناء الجميل فان كل ذلك من الحسنه في الدنيا واما الحسنه في الاخره فهي دخول الجنه والنظر الى وجه البار جل شانه والامن من الفزع وتيسير الحساب وغير ذلك من امور الاخره الصالحه واما قولهم وقنا عذاب النار فهو يقتضي تيسير اسبابه تيسير أسبابه في الدنيا من تحكيم شرع الله في واقع الحياة واجتناب ما حرم الله وترك الشبهات وما يريب قال بعض السلف من اعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد اوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار وهذه الدعوة حجاج بيت الله كانت أكثر ما يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح الخبر بذلك عند أحمد في مسنده وقد جاء عند مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه او لا تستطيعه فهل لا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار قال فدع الله فشفاه ايها الحجاج الحج الى بيت الله الحرام فيه سمة المشقة والنصب لانه سفر من الاسفال المتنوعة والسفر في حد ذاته مبني على المشقة وركوب الاخطار بل لقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى نهمته فليعجل الى اهله رواه البخاري ومسلم ولقد اجتمع في هذا النسك العظيم مشقتان الاولى منهما مشقة السفر والثانية مشقة انساك الحج المبنية على البعد عن الترفه كتقليم الأظافر وقص الشعر ومس الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط ولبس المخيط وغير ذلك مما يعد جانبا من جوانب المشقه والنصب التي يعظم الأجر بعظمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة رضي الله عنها يضاف إلى ذلك أنه مضنة للتزاحم والتدافع ووقوع شيء من التضرر مع تلك الجموع الغفيرة التي تتقاطر الى رمي الجمار وهي احواض صغيرة لا تعد شيئا في مقابل هذه الجموع المتكاثره مما يستدعي الاناه والرفق والهدوء والتعاون لدى الحجاج المثمرة اليسرى والسهولة والتمام على الوجه الاكمل فالمزاحمة والاقتتال حال اداء بعض الانساك كتقبير الحجر الاسود او رمي الجمار او سد الطرقات في المسجد الحرام وممرات المشاعر كل ذلك مدعاة لحدوث الخلل ووقوع الارباك في صفوف النساك وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه الكريم حينما ارشد الفاروق رضي الله عنه الى عدم مزاحمة الناس عند الحجر الاسود فان وجد فرجة وان لا فليستقبله ويكبر ولا يزاحم رواه الطبراني وغيره ألا فاتقوا الله معاشر الحجاج وعليكم بالاستقامة على الطاعة والتوبة بعد الحج وعليكم بالاستقامة على الطاعة والتوبة بعد الحج وإتباع السيئات الحسنة فإن من علامة قبول العمل وحب الله ورضاه عن الحاج والمعتمر أن يواصل, أن يواصل الطاعة بالطاعة فأحذر أيها, الحاج. فاحذر أيها الحاج من النكوص عن العمل الصالح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 فيا أيها الناس ويا حجاج بيت الله الحرام إن من المسلم واقعا أن التزاحم والتدافع في الأماكن الصغيرة والأوقات الضيقة مضنة ولا شك للأخطار وما وقع في يوم العقبة من وفيات فهو مبني على التفريط في مثل ما ذكرنا من الرفق والهدوء والسكينة وعدم الاستعجال وأخذ السعة فيما فيه سعة وإلا فإن من انقضوا نحبهم في ذلك اليوم كانوا على خاتمة خير نحسبها كذلك لأنهم ماتوا محرمين ومن مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه البخاري ومسلم فاللهم ارحم موت العقبه وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم أجمعين ثم إن كان لنا من تعليق على تلك الواقعه، فهي فهو في الأمور التالية الأمر الأول أن ما وقع يوم العقبة لا يرجع سببه إلى الناحية الشرعية أو قصور الفتوى في ذلك وإنما يرجع إلى تزاحم الناس وتدافعهم وقلة الوعي لديهم وإلا فأهل العلم قد بينوا أن وقت العقبة يبدأ من طلوع فجر يوم العيد إلى فجر اليوم الثاني وأجاز الرمي قبل فجر يوم العيد بعد منتصف الليل للضعن والضعفة ومما يؤكد ما ذكرنا أن وقت الرمي في يوم النفر الأول أضيق منه في يوم العقبة، ومع ذلك لم يحصل في ذلك اليوم مثل الذي حصل يوم العقبة. الأمر الثاني أن على العلماء وأهل الفتوى إعطاء أمور المناسك، إعطاء أمور المناسك شيئا من جهودهم وأوقاتهم وأبحاثهم، وعليهم أن يجمعوا في فتاواهم بين معرفة الدليل الشرعي. ومعرفة الواقع والحال الجغرافي بالنسبة لعرصات المناسك فإنه كما تقرر في القواعد والأصول أنه لا بد أن يجمع العالم بين أدلة الأحكام وأدلة وقوع الأحكام وصاحب الفتوى إذا لم يكن مدركا لجغرافية المناسك إدراكا جيدا فإن ذلك مضنه للقصور في الفتوى كما صار مثل ذلك لبعض علماء بعض المذاهب حينما رأوا السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا وذلك لأنهم لم يكتب لهم الحج إلى بيت الله الحرام وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلام ابن حزم في غلطه في الرمل وأنه يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى في السعي فيقول ابن القيم سألت شيخ الإسلام عن ذلك فقال هذا من أغلاطه هذا من أغلاط ابن حزم وهو لم يحج رحمه الله كما انه يجب على العلماء كما انه يجب على العلماء وطلبه العلم الا تكون فتواهم في الحج مبنيه على ردود الافعال او تاثرا بكثره الطرح الصحفي والمجالسي كلا بل لا بد ان تكون نابعه عن فقه وفهم وتروي وادراك للحجم الذي ستطاله الفتوى لانها تعم جميع الحجاج بلا استثناء وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميات رحمه الله وعلم المناسك ادق ما في العبادات الامر الثالث ان مثل هذه المسائل تستدعي شحذ الهمم في نفوس القاصدين للنسك بان يتعلموا احكامه ويتعرفوا على اماكنه وعرصاته وكيفية التعامل معها من خلال السبل التوعوية في بلد الحاج قبل قدومه الى مكة ما يساعد على إحسان التعامل مع المناسك بالوجه اللائق وهذا أمر ملقى على عاتق المؤسسات والبعثات ذات الاختصاص إضافة إلى ما تقوم به جهات الاختصاص في توعية الحجاج إبان الحج نفسه الأمر الرابع أنه لا يمكن أن تستقل الفتوى بالحلول لبعض نوازل موسم الحج دون الرجوع إلى النواحي التنظيمية والتطبيقية والهندسية فالتنظيم وحده لا يكفي والفتوى وحدها لا تكفي والكمال كل الكمال في توافق الفتوى الشرعية مع الجهات التنظيمية مع عدم اغفال حال الوعي لدى الحاج والله موفق وهو الهادي الى سواء السبيل ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين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 وعن سائر الصحابة أجمعين وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا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 وذنبا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمن في أوطاننا